فجعلهم كعصف مأكل. الله اكبر الله أكبر. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.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 لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Allah